بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم رب العالمين كلا إن كتاب الفجار نفي سجين وما دراك ما سجين كتاب موقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم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 تُبْهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا دَرَكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي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 وَإِذَا مَرُوْبِهِمْ يَتَغَامِزُونَ وَإِذَا قَلَبُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رأوا قَالُوا إن هؤلاء